الكريم بالاشتراك مع شركة النور للصوتيات والمرئيات يقدمان اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما يعلم تأويله الا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا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 الجامع لأحكام القرآن الإعداد الإذاعي مأمون النجار الإخراج محمد مشعل توقفنا أمس يا أبي عندما انتهى الإمام من شرح المسألة الثالثة من مسائل الآية الخامسة والثمانين بعد المئة من سورة البقرة ثم بدأ في المسألة الرابعة. ولم يتسع الوقت لإكمالها نعم يا بني، فماذا تذكر مما قال الإمام في المسألة الثالثة أذكر قوله إن الله فرض علينا صيام شهر رمضان أي مدة هلاله وبه سمي الشهر كما جاء في الحديث فإن غمي عليكم الشهر أي الهلال وفرض علينا عند غمة الهلال عدة شعبان ثلاثين يوما وإكمال عده رمضان ثلاثين يوما حتى ندخل في العبادة بيقين ونخرج منها بيقين ثم شرح الإمام قول النبي صلى الله عليه وسلم فإن أغمي عليكم فاقدروا له أي استدلوا عليه بمنازله وقدروا اتمام الشهر بحسابه وأورد الإمام قول جمهور العلماء معنى تقدروا له أي فاكملوا المقدار. بارك الله فيك يا ولدي. نستطيع الآن أن نواصل لقاءنا مع الإمام. فهيا بنا إلى الكتاب الجامع وإمامنا القرطبي. سبحان الله الحمد لله ولا اله إلا الله والله رحمن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قلنا يا إخوان في المسألة الرابعة. إن مالكا والشافعي اختلفا هل يثبت هلال رمضان بشهادة واحد أو شاهدين فقال مالك لا يقبل فيها شهادة الواحد لأنها شهادة على هلال فلا يقبل فيها أقل من اثنين أصله الشهادة على هلال شوال وذي وقال الشافعي وأبو حنيفة يقبل الواحد لما رواه أبو داود عن ابن عمر قال ترى الناس الهلال فأخبرت به رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه وروى الدار أن رجلا شهد عند علي بن أبي طالب على رؤية هلال رمضان فصام أحسبه قال وأمر الناس أن يصوموا وقال أصوم يوما من شعبان أحب لي من أن أفطر يوما من رمضان قال الشافعي فإن لم ترى العامة هلال شهر رمضان ورأاه رجل العدل رأيت أن أقبلها للأثر والاحتياط وقال الشافعي بعد لا يجوز على رمضان إلا شاهدان وقال وقال بعض أصحابنا لا أقبل عليه إلا شاهدين وهو القياس على كل مغيب المسألة الخامسة واختلفوا في من رأى هلال رمضان وحده أو هلال شوال فروى الربيع عن الشافعي من رأى هلال رمضان وحده فليصم ومن رأى هلال شوال وحده فليفطر وليخف ذلك وروى ابن وهب عن مالك في الذي يرى هلال رمضان وحده أنه يصوم لانه لا ينبغي له ان يفطر وهو يعلم أن ذلك اليوم من شهر رمضان ومن راى هلال شوال وحده فلا يفطر قال ابن المنذر وبهذا قال الليث بن سعد واحمد بن حمل وقال عطاء واسحاق لا يصوم ولا يفطر قال ابن المنذر يصوم ويفطر المسألة السادسة اختلفوا اذا اخبر مخبر عن رؤية بلد فلا يخلو ان يقرب او يبعد فان قرب فالحكم واحد وان بعد فلاهل كل بلد رؤيتهم روى هذا عن ابن عباس وليه اشار البخاري حيث بواب لاهل كل بلد رؤيتهم وقال الليس بن سعد والشافعي اذا ثبت عند الناس أن أهل بلد قدر أو فعليهم قضاء ما أفترض. وذكر الطبري في كتابه أحكام القرآن وأجمع أصحاب أبي حنيفة على أنه إذا صام أهل بلد ثلاثين يوما للرؤية وأهل بلد تسعة وعشرين يوما أن على الذين صاموا تسعة وعشرين يوما قضاء يوم. وأصحاب الشافعي لا يرون ذلك إذ كانت المطالع في البلدان يجوز أن تختلف وحجة أصحاب أبي حنيفة قوله تعالى ولتكمل العدة وثبت برؤية أهل بلد أن العدة ثلاثون يوما فوجب على هؤلاء إكمالها ومخالفهم يحتج بقوله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته وذلك يوجب اعتبار عادة كل قوم في بلدهم وحكى أبو عمر الإجماع على أنه لا تراع الرؤية فيما بعد من البلدان كالأندلس من خراسان قال ولكل بلد رؤيتهم إلا ما كان كالمصر الكبير وما تقاربت أقطاره من بلدان المسلمين روى مسلم عن كريب أن أم الفضل بنت الحارث بعثته إلى معاوية بالشام قال فقدمت الشام فقضيت حاجتها واستهل علي رمضان وأنا بالشام فرأيت الهلال ليلة الجمعة ثم قدمت المدينة في آخر الشهر فسألني عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ثم ذكر الهلال فقال متى رايتم الهلال فقلت رايناه ليلة الجمعة فقال انت رأيته فقلت نعم وراه الناس وصاموا وصام معاوية فقال لكن رأيناه ليلة السبت فلا نزل نصوم حتى نكمل ثلاثين او نراه فقلت أولا تكتفي برؤية معاوية وصيامه فقال لا هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال علماؤنا قول ابن عباس هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة تصريح برفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبأمره فهو حجة على أن البلاد إذا تباعدت كتباعد الشام من الحجاز فالواجب على أهل كل بلد أن تعمل على رؤيته دون رؤية غيره وإن ثبت ذلك عند الإمام الأعظم ما لم يحمل الناس على ذلك فإن حمل فلا تجوز مخالفته وقال الطبري قوله هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتمل أن يكون تأول فيه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته وقال ابن العربي واختلف في تأويل قول ابن عباس هذا فقيل رده لأنه خبر واحد وقيل رده لأن الاقطار مختلفة في المطالع وهو الصحيح لأن كريبا لم يشهد وإنما أخبر عن حكم ثبت بالشهادة ولا خلاف في الحكم الثابت أنه يجزي فيه خبر واحد ونظيره ما لو ثبت أنه أهل ليلة الجمعة بأغمات وأهل بإشبيلية ليلة السبت فيكون لأهل كل بلد رؤيتهم لأن سهيلا يكشف من أغمات ولا يكشف من إشبيلية وهذا يدل على اختلاف المطالع وأما مذهب مالك يرحمه الله في هذه المسألة فروى ابن وابن القاسم عنه في المجموعة أن أهل البصرة إذا رأوا هلال رمضان، ثم بلغ ذلك إلى أهل الكوفة والمدينة واليمن أنه يلزمهم الصيام أو القضاء إن فات الأداء وروى القاضي أبو إسحاق أنه إن كان ثبت بالبصرة بأمر شائع ذائع يستغني عن الشهادة والتعديل له فإنه يلزم غيرهم من أهل البلاد القضاء وإن كان إنما ثبت عند حاكمهم بشهادة شاهدين لم يلزم ذلك من البلاد إلا من كان يلزمه حكم ذلك الحاكم ممن هو في ولايته أو يكون ثبت ذلك عند أمير المؤمنين فيلزم القضاء جماعة المسلمين قال وهذا قول مالك المسألة السابعة قرأ جمهور الناس شهر بالرفع على أنه خبر ابتداء مضمر أي ذلك شهر أو المفترض عليكم صيامه شهر رمضان أو الصوم أو الأيام قال الكسائي المعنى كتب عليكم الصيام أي أن تصوموا شهر رمضان المسألة الثامنة قوله تعالى الذي أنزل فيه القرآن نص في أن القرآن نزل في شهر رمضان وهو يبين قوله عز وجل عامين والكتاب المبين إن أنزلناه في ليلة مباركة يعني ليلة القدر ولقوله إن أنزلناه في ليلة القدر وفي هذا دليل على أن ليلة القدر انما تكون في رمضان لا في غيره. ولا خلاف أن القرآن أنزل من اللوح المحفوظ ليلة القدر على ما بيناه جملة واحدة فوضع في بيت العزة في سماء الدنيا ثم كان جبريل عليه السلام ينزل به نجما نجما في الأوامر والنواهي والأسباب وذلك في عشرين سنة وقال ابن عباس أنزل القرآن من اللوح المحفوظ جملة واحدة إلى الكتبة في سماء الدنيا ثم أنزل به جبريل عليه السلام نجوما يعني الآية والآيتين في أوقات مختلفة في إحدى وعشرين سنة وقال مقاتل في قوله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن قال أنزل من اللوح المحفوظ كل عام ليلة القدر إلى سماء الدنيا ثم نزل إلى السفرة من اللوح المحفوظ في عشرين شهرا، ونزل به جبريل في عشرين سنة وقول مقاتل هذا خلاف ما نقل من الإجماع أن القرآن أنزل جملة واحدة وروى واثلة بن الأسقع عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أنزلت صحف إبراهيم أول ليلة من شهر رمضان والتوراه لست مضين منه والإنجيل لثلاث عشرة والقرآن لأربع وعشرين وفي هذا الحديث دلالة على ما يقوله الحسن إن ليلة القدر تكون ليلة أربع وعشرين وسيأتي بيان هذا ان شاء الله تعالى